يا الله وآمنوا به يغفر لكم من دونكم ويجيركم من عذاب أليم وَمَن لَا يُجِبَ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَسَلَهُ دُونِهِ أولياء أولئك فِي ضلال اَم يَرَوْنَ اَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالارضَ لَمْ يَعْجِزْ عَن خَلْقِهِمْ بَلَىٰ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَن يُحْيِيَ الْمَوْتٰىٰ بَلٰىٰٓ اِنَّهُ عَلٰى كُلِّ خَلْقٍ قَدِيْر وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى الحق قالوا بلا وربنا قال فذو كل بما كنتم تكثرون تصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فإنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا س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 وهو الحق من ربهم كفر عنهم, كفر عنهم سيئاتهم وأصلح ذلك ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم فذلك الله للناس فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاق حتى إذا أقامتهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو سعى ذلك ولو يشاء ثَمَّنَ صَوْرًا مِنْهُمْ وَلَا كِنْ وَلَكِنْ, ولكن يَبْنُونَ وَبَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم ترهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 قريةك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم فمن كان على بينك من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا, واتبعوا أهوائهم مثل الجنة التي وعد المتقون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 منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أُوتوا العلم ماذا قال أن خلائِك الذين طبع الله على قلوبهم وَاتَّبَعُوا, واتبعوا والتبَع الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بوتة فقد جاء أشراطها, أشراطها فأنا لهم إذا جاءوا إلا الله فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لدم بك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسوائكم يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين, في رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الموشي عليهم من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف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 فأصمهم وأعمى أبصارهم أَفَلَا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسحف الله وكرهوا رضوانه وكرهوا فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله أقوانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في نحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين صابرين ونبل واخبارهم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم من بعد ما لهم الهدى لن يقرب الله شيئا وسيخبط اعمالهم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 لا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلى وانتم والله معكم ولن يرىكم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان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 وَمَن يَبَخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَإِن تتولوا يستبدل قوما غَيْرَكُمْ ثم لا يكونوا أمثالكم